من هو هذا ملك المجد ربنا يسوع المسيح المبارك العزيز الوحيد ملك الملوك ورب الأرباب الذي وحده له عدم الموت ساكنا في نور لا يتنى منه الذي له الكرامة والقدرة الابديه وكل من يؤمن به ينال باسمه أفران الخطايا. هو يسوع المسيح رئيس ملوك الأرض الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه الإله الحكيم الوحيد مخلصنا له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى كل الدهور أنت هو المسيح ابن الله الحي